ومن يفعل ذلك فهؤلاء هم الخاسرون فانتقوا مما ردقناكم منه قبل ان ياتي احدكم المنون من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخترتني الى ادل الى اجل قريب فاسقط الدقائق الصالحين، ولن يؤكر الله نفسا لذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون